قُلْنَّهْ بِقُِهجَمَ فَإِمَّا يَأتِ النَّكُم مِنِّيهُدَا قُلَّه بِكُ مِ ادَمِي فَإمَا يَأتَّكُمدَ فَإِمَّا يَأتِي النَّكُم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا هم فِيهَا خَالِدُونَ يا بَغ إْْر إِلَقُرُونعََّتَِّأََّ أَمْتُعَلَكُم وَأَفُ بِهدي يا بَغ إْر وَاوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِأَنزَلْتُ صِدْقَ كُلِّ مَا نَطْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم فَكُنْتَ تَمْنُنْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ انتم تسلون الكتاب اتأورون ان لا تذلل بال وتنسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه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 قيَهُ مَ لا تَجذين نفس َنفسسٌعَ نَك شيءَئ وَلاَا يُ قُدَل منِ آ شَفَعَثُ وَلاُ وَذ مِها ولا عَدلُ وَلاهُ